ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولا كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كانت فيه أعم فهو في الآخرة أعم وأضل تريلا وإن كذول يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا اتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركم إليهم شيئا قليلا